أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ اللَّيْلَ فِيهِ النَّهَارَ وَيُنَزِّلُ النَّهَارَ فِيهِ اللَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ أن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنحمة الله ليريكم من آياته إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا إِلَى اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وما يجي حد باياتنا الا كل خد كان كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن